بسم الله الرحمن الرحيم. حم ين تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ان في السماوات والارض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابه آيات وقتلا في الليلى والَّهار وَعَلَى اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الْرِيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَث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 اللَّهُ الذي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ولتبتغوا, وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا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 لَُّ جَعللناك على شَرعََةٍمْ مِنَ الأمْرِ فَاتَّبِهَا فَتَّبِعهَا وَلَا تَتَّبِ أَهُوىَّذينَ لا يَعلمم إهُم لَ يُغْنوا عَكَ مِنَ اللهَّ شَيْئَ وَإِن الظَّالِ مِنَ بَعْبُهُمْ أَْل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 مَحْيَاهُمْ سَوَاءٌ أَمْ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ ما وَخَلَقَ الله السمواتِ والالْأَرْرضَ بِالحقَقّ وَلتجز كلُ نَفْس بمَا كَسَبَت وَلتُجز كلُّ ننفسفسل بماَا كَسَبَت وَهُم لا يُبْلَون فَرَأيتَ مَن التَّخَدَ إلَههُ هوَوهُ وَأَضَلهُم اللهَّ علىى عِلمِ وَخَتَمَ على سَمْعِهِ وَقلبِ وَجعَلَ على بَصَلِهِ غِشو فمَ يَهديهِم Altyazı M.K.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 إِلَّا أَن قَالُوا أْتُوا بِآبَاءِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه ويوم تقوم الساعه يوم اذ يخسر المبطلون وترا كل امه جاته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 قلتم ما ندري ما الساعه ان ظن الا ظنوا وما نحن بمستغقلين وبدالهم سيئات ما عملوا وبدالهم سيئات ما عملوا وحاق بهم وَقِيلَ كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين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 بِسْمِ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ